بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرى فاجعله رثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى جهرا وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار